جداتي الأمالي جب من أجلي أنا على الخاطي وابسطار على كل السنادين جب من أجلي أنا على الخاطي وابسطار على كل